بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا الهموم ولا تبالي هموم مستطيرة ثقال تهاجمنا المفاتل كل حين وتهلكنا مسائلها العظال وغرقنا نحن في نجج المعاصي ومقطوعون من وصل يطال ومقطوعون من وصل يطال إطاعتنا اعتراف الخطايا ودمع واكف صدق يسال, يسال. ننادي, حين ننادي حين تختلق الحنايا أرحنا بالصلاة أيام بلال تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال فجد بالعفو يا ذا العفو إنا تمد لنا مع العفو الحباب نبوء إليك ننشدك ارتقاء وإلا حاق بالنفس سفال فيخرج ما بنا من سوء وتنزح وتنزاح المواجع والكلال ونتلو من كتاب الله ورجا لتذهب بالهوى سبع طوال تموت الروح إن قطعات بذنب وتحيى الروح إن عاد الوصال وتحيى الروح